يا أيها الذين آمنوا انتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن شهر رمضان شهر مبارئ فيه خير كثير ينالها من عمل بمرضات الله وعبار غزيرة يستفيدها من تأمل فيما ورد عنه في شرع الله وقد كفر التذكير بما فيه من الخيرات إلا أنه قل التذكير بما فيه من العضاة والعبارات عباد الله المعيز ورمضان المعيز وليو بركيو كمانا المعيز وليو قسانيا خيري تشوكم زيما لنياكي نميزنغتيو تشوكم زيما لنياكي خيري زيو زي كذاميا معيز ورمضان ata dinaa na haya ya mkoa kwa bishallah azza wa jal atatengeleza taa'at allah azza na katika allah wa bila nimetizeri kukumbushana watu kusijiana na faidi hizi za Ramadhani namna yakutipata aina za faidi hizi na mambo yenye kumsuidia binadamu kufika au kupata faidi hizi ila kukumbushana mazingatio ya njomo ndani ya mwezi wa Ramadhani ni زمانيه يكون رمضان بس نجي ثاني يا ميزون رمضان اخي المسلم اعتبر بدخول شهر رمضان وخروجه زنجتيه مهمه بوينجليه وقفهنا ميزون رمضان نكوتوكيا هو ميزون رمضان فبوينجليه او كما كون سيتو ثلاثه ميزيطا وعلم أن هذا فناء عمره dua kwa jambo ni mwisho au kwa umri wako na kupungua yali ndani yako katika huni huni mwenu ili nizingatiwe azimi datakanio muislamu ni sehemu ya umri wake imetangulia mbele ya Allah na mabakiwa na sehemu wake wahtabira akhi muslim wahtabira akhi muslim bima kana yerju an yusuma hadha alshahr wa huwa alana fi dhulmat alqabr zingatia yule ambaye kwamba alikuwa atarajiya kufunga mwezi huu na saa hii tusunguzwa tayari mpaka kwenye giza la kaburi na wangapi ambao kwamba wajua ulifunga nao kama wani kadhalio hawako na ujue leo wao ni zingatia yako na kesho كم من من أمل أن يصوم هذا الشهر فقاله أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر وكم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه إنكم لو أبصرتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وأروره أسلم ابن رجل رحمه الله في لطائف المعارف نيوان كافي أبو كامبا والي Tarajia kufunga mwezi hunu Ajali yao ikawafikia Ikawazulia beina yao na mwezi hunu Wakawa mwezi umingia na wau tayari wapokunjiza la kaburi Kani wangafi wanatarajia kui, kui kabili au kuipokea siku Na kubamba uke siku ingie wala wao hau kuipokea Tayari umifangulia Wangafi watarajia keshe uafikie natashu ila haywafiki law azeema nura jabrahimuhu allah hakika nyenye law munjukua majua au watambua ajali na mauti na vipi yanapokwenda mambo kama haya la abghadtu al-amala wa ghururahu munjukia yale matarajio na udanganyifu wa matarajio law munjukua majua ajali zinapowenda Mataradijo, na utaganjifu, po mataradijo. Tam kontakta, ali je v mojem manjšanju, saj je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, baina ya watu wapo nyumbani majirani wako majirani zako na ndugu zako asema afnaamu almawtu mawtu waumaliza wastadqaka ba'dahu lanikubakisha wewe baada yao hayya fama aqrab alqasi lidani changamuka zinduka amka na ujue huyo aliye wa karibu sana au karibu leo je baina yake na yule ambaye kwamba amemtangulia hakuna bali Allah azza wa jalla alikotaja kiama alitumia lafziini fa tarabati sa'a ni karibu kiama ni karibu ni karibu na ujue kuna na kuna kila mtu kwa kiama chake wa kad daa alayhi jibril alayhi assalam bi an yab'idahu allah min al khayr wa amana ala hadha ad du'a rasuluna muhammad sallallahu alayhi wa sallam joa napata mazingatiya na jango kama nini huwa yule ambaye kwamba ni ngilio wa ramadhani na at ramadhani basi jibril الله امهبوشه نثي وهذا هو معنى اللعنه بمعنى اللعنه كيفوش ولا خير الله عليه سيد عليه وسلم سيد الله حين wa atwarudi yumuk wallahi laza wajad asema tunyu sallallahu alayhi wa sallam kony hadithi au kiese asema kony hadithi ilio ko kony bukhari muslim wa mtum alayhi wa sallam صعد المنبر alibanda kila kipanda daraja moja yusema amen akipanda ya pili والحق واصحابه وكمولى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امين اللهم صل على عليه وسلم لكwanza فك اني يا فوزا اوبي جاء جبريل امين يا أو جبريل اكالي يا من ادى شر ما بال فلم يغفر له فأبعده الله جاء جبريل فبي قل امين يا محمد فقلت امين بيقول لي بقى قمت قلت لي كده ما بال وما واني Ba'thi huyo Allah anza wajalla ambo yuko msherehe, umu sallallahu alayhi wa sallam akisiki ya ameen dua hii dua hii leo kwa jibril na musa sallam chuko mazingatiyo na jambo kama hili na na sikutokia bila jua ni katika waliopatwa na du'a ya Jibril alayhisalam iliwizi Muhammad sallallahu alayhi fajtahidu fajtahidu was'u ila asbab al-maghfira fanya ijtihad na mufanya za wa Allah كنت تقول الله عز وجل نكوه كما تتاثر الله عز وجل وأعلم أن أعظم ما أمره الله سبحانه وتعالى هو توحيده دابو كوب وزيدا ليمرش الله عز وجل لكم فكيش يا الله عز وجل كعباده وأعظم ما حرمه الله الشرك به دابو كوب وزيدا ليمرش الله عز وجل انيكم شركيشا لو فاني بديك تكليزام الله عز وجل زوته نكويفوك ما كتاز ياك الله عز وجل عباد الله العبرة التي نستفيدها في, في هذا الشهر المبارك أو من العبار من العبار التي نستفيدها في هذا الشهر المبارك أن المسلم إذا صدق الله في رجوعه إليه وإقباله عليه أعانه الله وسدده ومفقه هو من إسلامه Anapokuwa mkwe ni na Allah, wakati kurudi kwake yeye kwa Allah, na kumwelekea kwake yeye Allah azawaja, anapokuwa mkwe kwenye jambo hili, aana Allah. Allahum saydiah mtu kama huyu na akamwa na وكم منهم كان مقبلا على المعاصي وكان يميل الى لكن لما دخل رمضان وتذكر الله وصدق مع الله اعانه الله على ترك هذه المعاصي الله كم سيديقهاك معاصي كما هيا انه غافي وليه قوه ومغره كتاب شاء الله عز وجل تجيني ها وفهمي كتاب شاء الله عز وجل وفهميت او ابي لنفهمه كل موزه لكن لما دخل رمضان لا يمر عليه يوم الا ويقرأ في كتاب الله عز وجل وينظر فيه اي بيت اي سي حتى موجه سكووي وصوره من القران انه يوكيانغاليه يوانغاليه الله عز وجل الله الله الذي اعان هذا في رمضان هو الذي سيعينك انت في من الشهور اذا صدقت معه وكمل الله عز وجل وهو الله عز وجل اليوم سيدية هول أنب يقوم بألكو والمين يكوين لكي يماؤه نألي ويأش طاعز الله أنجي رمضان القوينجي رمضان يكفات مزنجتي وكرودك الله نأكوان قولي الله الله كم سيدية كنها باسي الله يولي يولي لو تكوان قولي أنجي أولي شو رمضان أتكوان من سيدية تقريزة أن يقوم ريشة نأكو يبوك اليوم نا كتازا واعدلوا بهذه الآيات فاماما اعطى واتقى وصدق بالحسنى فاثان ييسره لليسرى يودى ان يبقى امى اعطى واتقى اتدوع ان اتمت الله اتكون تقوى من الله فوساوا وصدق بالحسنى ناك صدقيشه يالمنقيه يا الله عز وجل لجنا الله تمني فني اترجيه الله إن الله باسي فسنويسيره للسرى انتو كما هو تتمسيريك فكيا تتمسيريك فتوى بيسي وننجي إليكم الله عز وجل إن, إن شاء الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيما لكم فاستغفروه إنه هو البطر الرحيم هو الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رجال بالعالمين وبه أستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصف به أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وعلموا أن أسلامكم لا تقوى على عذابنا موقفيني الله عز وجل حقيق موقوفا لمجوه كوة بيولي وليليل هابنا موقفيني لعذاب الله عز وجل ثم أما بعد فيا في إيمان الله اعتبروا لما تجدون في هذا الشهر المضار من آلام الجوع والعطش زكتيني نجامبه إلي من البيباتك سكميسهون ورمضان يقولي موا ما تشونق يكوهيمين جا نكوهيمين خير نمجوه أن لكم إخوان مكونا نلوغ ومقوانب هذه خالة من طوال السنة kuamini ndio hadi yao katika mwaka mzima Ujua chakula leo kutoka asubuhi mpaka jioni ila mko kwao kwa jua kwa yakinio kwa ndugu kwa kwamba kwa kupitia siku hili pengine kwa siku au pengine kwa hivyo lizingatia jambo hili katika mwezi huu wa ramadhani wa hizi mbinu hayi kashkani miongoni wa chakula zosomo hili kwa watu wazingatia na wakumbuke ndugu zao ambao kwao walikuwa wakihimili hali hii katika mwaka katika mwaka mzima niki tarhamuho wata'inuho wa ta'tafu na wao na mubatiku wa sayidia na mungu na huruma na wao hayi ndio hali zao azprijem vano sifi wislam kali zetu nijali asena muhammad sallallahu alaihi wasallam tara wa tawadduhum wa ta'anufihim kalmatha aljasad alwahid idha istajaka bi'udun tada'a laha sa'ir H bo capala, pravba H bo popar jeidi je sam razumijen nervous ustavim zapleri vala, ki bo ho izhl armyil Surior koma bahal bizar wala huma ama pokeesho siku au au soma kama inshi oma kitukika kwa sababu ya jino haiishi jino peke yake uchito muili mzima au kitukshika kwa sababu ya mtoki haiushiki mtoki peke yake bali hushika muili mzima ndio hali ya muumini mmoja akipitiwa na hali ambayo kwamba ni mazito basi wote ndio kuishi hali hii ndio hali ya muumini tulipoa sisi kwenye hizi hali kwaalafu kijiangalie imani yetu kutia kidango Na ukijiona huko kwenye hali hii jua imani yako imepungua yahitaji kutibiwa ukijiona kuwa kwenye hali hii ni hatumo ndugu zetu wafiko na misiba wala sisi hatuteteleki wala hatubabaiki wala hatitii uchungu japo kama ile na masikifiko basi tujue imani yetu iko na toa yahitaji kurakidishwa kwa sababu hatuna hali ya umini طرس صلى الله عليه وسلم في وحالي يا مؤمن لكني الله عليه وسلم سيمه ان المؤمنه للمؤمن كالبنيان ان المؤمنه للمؤمن كالبنيان راوي اسيمه وشبك بين اصابعه انتومي اكشكانيشا بينا يدوليك اكاتيا بيدوليكوليا كني بيدوليه واكونو واكشوتو تدبيه افضل وحالي يومين. مؤمن ومؤمن وزاتك كتمثال وجengo moja kisha akatupigia mfano wa vitendo akashikanisha vidole vidole milione zinazoshikana hivi kama banana basi ndio hiyo hali yana ndio hali ya waumul ila Allah inal muslim yataruk fi siyam al Ko prav so pokirati, kot ne v celominej neek rednika hla? Sem ساخر العرام الله أكبرنا يوظل ويحرميشا ويوكم زيما في رمضان وفي غيره واعلموا أن ترك المحرم الدائم أولى وأوجد من ترك المحرم المؤقت كواكواكوا يلي وحرميشوا كواكواكوا يليل من أولى نواجد زيدي حرام كواكوا حراموا إلي يزيلي وفمدفلاني بكياكوا نوجوه ومقتضى ni kuache yale yaliokuharamishia Allah azza wa jalla riwala umri umri wako wote Bimana, kutakiri mnili wako uena mazoeja na, na jambo kamalili. Kwa mjili, ya baswa, iliwe, niwe pesi zaidi kwa kuwewe, uliko kuwacha jambu wa valokwamba katika maisha yako wa kila leo. Kuula kuwako, kuunjua kwako na kumuilia mkewa kwa halana. Joto wacha wa mabali, basi ujuwe ni auja zaidi kuya katika muaka au muaka mzima na katika maisha yako yote. وصلي وسلم على نبينا مصطفى ورسول المختار فقد مركم الله بذلك في محكم تنزيله قال الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علينا من الشر كله عاجله واجله ما علينا اللهم انا نسالك جنته وما قرب اليها من من وعمل اللهم يحبك 雨 O شيء ti krži lahko pravdiš toterum Njega so ste v radni housing Amir to je ten vakji za godila hzed lana Ohja z nije